الموضوع هو المؤتلف والمختلف وقد سبق أن عرفنا في الدرس الماضي أن تعريفه هو ما, تتفق فيه ما يتفق فيه الرسم ويختلف النطق أو ما يتوضح في الخط صورته ويختلف في النطق صيغته فهذا هو تعريف المؤتلف والمختلف الفاظ رسمها واحد ولكنها تختلف اما بالنقطة او بالشكل اما بالنقطة او بالشكل فهذا يسمى المؤتلف والمختلف وقد عرفنا انه نوع من اهم انواع علوم الحديث وان اهميته تحصل بكونه ليس هناك شيء يرجع فيه إليه في الغالب لا من حيث التصريف والقياس ولا من حيث مراعاة السباق واللحاق وهو ما تقدم وما تأخر فليس يعرف بهذا ولا بهذا وإنما يعرف بالضبط ومعرفة ذلك عن طريق ضبطه عن العلماء إما في الكتب بالحروف أو عن تلقيه نطقا منهم وهم أهل معرفة واهل خبرة فهذا هو الذي يصار فيه إلى معرفته ولهذا فإنه يحتاج إلى معرفة واسعة وإلى إحاطة بالأسماء والأنساب والألقاب ومعرفة ما يكون على هذا اللفظ وما ي... ما يكون بهذا اللفظ وما يكون بهذا اللفظ وبعض ال... و... و... و... وقد وضع أمور ضابطه آ... ضبطوا فيها بعض الأسماء أو الألقاب أو الأنساب التي جاءت على بعض الصيغ وحالوا على ما وراءها بأن... وذلك بأن يكون أحد اللفظين أو أحد, أحد أحد اللفظين اللذين بينهما الاشتباه تقل التسمية فيه أو يقل ذكره فيذكر ذلك القليل ويحال إلى الشيء الكثير وهو الذي يعبرون عنه كثيرا في كتب الرجال او في كتب المؤتلف والمختلف بان يذكروا الشيء القليل ثم يقولون والباقي كالجاده والباقي كالجاده انه كثير على ما هو مالوف وعلى ما هو مستعمل كثيرا وقد مر في الدرس الماضي ذكر لفظين احدهما اسفع واسقع مما يكون الاتفاق فيه بالرسم ولكن الفرق إنما هو بالنقط فإن أحد الاسمين بالفاء والاسم, والاسم الآخر أو لفظ الآخر بالقاف وقد ذكر فيه من يسمى أسفع هو حيل على غيره وهو اسقع فيكون من لم يذكر بهذه الصيغة الذي هو أسفع فإنه يحال فيه إلى اسقع ومر بنا أيضا أسيد وأسيد والمصنف ذكر جملة من الأشخاص فيهم جملة من الأشخاص يسمون, يسمون أسيد فذكرهم أو ذكر ابائهم وهم ثلاثة عشر شخصا كل واحد منهم يسمى أسيد وذكر آباه فكان عدد الذين ذكروا من الأبناء ممن يسمون أسيدا ثلاثة عشر شخصا وذكر في الآباء ثلاثة ممن ابائهم أسيد ممن آباؤهم أسيد ذكر ثلاثة ثم ذكر ثلاثة ممن يكنون بأبي أسيد ممن يكنون بأبي أسيد فهذا ما مر في الدرس الماضي ثم ذكر المصنف بعد ذلك جملة من الألفاظ التي بينها التشابه والإتلاف والاختلاف وذكر الضوابط أو بعض الضوابط التي يرجع إليها في معرفة ما كان قليلا تسمية فيه قليلة ويحال فيما وراء ذلك على ما كانت التسمية فيه كثيرة وكان صنيعه فيما مضى وفي, وفي... آ... وفيما يأتي بعد ذلك أنه بدأ على حروف الهجا يعني بدأ بترتيب ذلك على الحروف فبدا بأسفع بالهمزة والسين وبعدها الفاء والقاف ثم بدأ ثم ذكر أسيد وأسيد والذي فيه السين والياء الهمزة والسين ثم الياء ثم بعد ذلك انتقل إلى أمنة واميه وامنه ثم بعد ذلك يمشي في ذكر الاسماء على حروف الهجاء على حروف المعجم وكان في الدرس الماضي ان وقفنا عند ذكر الاباء الذين اباؤهم يسمى اسيد وابائهم يسمون باسيد أو يكنون بأبي أسيد فمر ثلاثة عشر هم من الأبناء وثلاثة من الآباء وهم أبو عقبة وهم أبو عقبة وأبو تميم وجد قيس بن عاصم فهؤلاء ثلاثة آباء واحد جد واثنان ابوان وقوله أبو عقبة هي بمعنى والد عقبة وليست كنيه لأن أبو هنا هي تعادل لفظة والد فهو, فهو أبو عقبة أي والد عقبة ووالد تميم وأبو تميم أي والد تميم أي عقبة ابن أسيد أي أو تميم بن أسيد وقيس بن عاصم بن أسيد اثنان أبوان وواحد جد وكل منهما على صيغة التصغير أسيد ف. ثلاثه من الاباء اثنان ابو اثنان ابوان وواحد جد اه اه عقبه بن اسيد وتميم بن اسيد وقيس بن عاصم ابن اسيد هؤلاء اباء اثنان أبوان وواحد جد واذا قيل ابو عقبه ابن اسيد المراد بذلك والد عقبة ابن وسيد يكون يعني الوالد ذكر مرتين مرة ذكر في قوله والد وذكر في قوله ابن وسيد فهو ليس من قبيل الكنية وإنما هو من قبيل النسبة أبو أي والد تعاد الوالد وليست أبو فيها هي من قبيل الكنية وإنما هي من قبيل النسبة أي والده والد ووالده عقبة ووالد تميم وجد قيس بن عاصم وقيس بن عاصم هو الصحابي التميمي المشهور بفضله ونبله رضي الله تعالى عنه والذي قال فيه أحد الذين يرثونه لما توفي البيت المشهور الذي صار في منزلة المثل وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم ثم كذلك أيضا في من يكن أبا سيد أبا سيد الفزاري وأبا سيد, سيد ابن أبا سيد ابن الفزاري علي وثابت وأبا وسيد ابن علي وأبا وسيد ابن ثابت وثابت قال فيه بخاري وكلمة بخاري يعني نسبه إلى بخارى وقد ذكر أنه الصحابة وأنه عبد الله بن أسيد وأنه صحابي وسيأتي للمصنف في الأبيئة التي سمعناها اليوم أنه ليس في الصحابي ولا الأتباعي من ينسب الأول بالإجماعي أي من ينسب لا وعلى هذا فتكون بخاري يعني لعلها مصحبه من نجاري لأن, لأن عبد الله بن أسيد هذا الذي لوكر وأشير إليه هو من الانصار وعلى هذا فيكون نجاريا وما أكثر ما يحصل التصحيح بين نجاري وبين بخاري ويأتي في التقريب للحافظ بن حجر التصحيح بين هاتين اللفظتين فيكون الشخص بخاريا ثم تأتي بدل بخاري نجاري ويكون أنصاريا نجاريا ويأتي بدل نجاري بخاري فيأتي التصحيف بين هاتين اللفظتين، فعلى هذا فإن هذا الأقرب أنه نجاري وليس بخاريا ويوضح ذلك أنه ذكر في البيتين الذين سمعناهم اليوم أنه ليس في الصحب ولا في التابعين من ينسب إلى بخارى وإنما من يأتي يعني في الأنصار فإنه نجاري وأن وبن النجار بيت بطن من بطن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وهو من خير بيوتهم يقول المصنف فيما سمعناه اليوم من الأبيات هم و... ابن عيسى وهو فرد أملة ثم ابن عيسى وهو فرد امنه يعني هناك امنه واميه وامنه هذه الالفاظ الثلاثه متقاربه في الرسم ولكنها مختلفة في الخط مختلفة في الخط امنه واميه وامنه ثلاث كلمات متقاربه في الرسم ولكنها تختلف في النطق فامنه بوزن حسن وأمية النسبة المعروفة أمية وآمنة على وزن عائشة وفاطمة اسمه امرأة فهذه الأسماء تتشابه وهي من قبيل المؤتلف والمختلف فقد ذكر المصنف أن شخصا من الناس وهو محمد بن الحسن ابن محمد محمد محمد بن أتش لا لا محمد عيسى وهو عيسى وهو أمنة بن عيسى أن شخصا يقال له أمنة بن عيسى ابن عيسى وهو أمنة أي أمنة بن عيسى هو على هذه الصيغة التي هي على وزن حسنة على وزن حسنة اسمه أمنة وهو فرد يعني معناه أنه لم يشارك احد في هذه التسمية معنى كلمة فرد أنه ممن فرد بهذه التسمية فلم يشاركه فيها أحد فإذا جاء أمنه ابن عيسى فالمراد به على وزن حسنة ليس أمية وإنما هو أمنه بالهمزة والميم والنون على وزن حسنة هذا شخص انفرد بهذه التسمية ومن المعلوم أن هناك أسمى تسمى الأسماء المفردة أو قال لها الأفراد في الأسماء بما أنه لم يشارك في التسمية بها أحد وقد مر بنا ذكر بعض الأسماء التي قلت التسمية فيها والتي تأتي التسمية فيها قليلة ومر بنا الباب الخاص بهذا عند السيوط فإذا إذا جاء امنه ابن عيسى فلو جاء فيه تصحيف بأن جاء على لفظ بالياء بدل النون يعرف بأنه تصحيف لأنه لا يعرف احد يسمى امنه الا هذا الشخص امنه ابن عيسى فلو جاء على غير هذه الصيغة ابن عيسى فلان ابن عيسى فانه يكون من قبيل التصحيف لانه امنه ابن عيسى وليس, وليس غير وهو من الافراد وأما أمية فهو كثير وآمنة من أسماء النساء وهي الفاظ متقاربة فإذا ما جاء على صيغة حسنة هو شخص واحد يسمى أمنا بن عيسى وغير ذلك يكون إما امنه وإما أمية وأكثر ما يستعمل اميه وهو الأمويون وكثيرا ما يأتي في نسبة في نسبة ثم محمد, سم... محمد بن أتش محمد بن أتش الصنعاني محمد بن الحسن بن أتش ينسب الى إلى جده وهو على وزن أنس أتش على وزن أنس وهذا اسم انفرد به لم يشارك فيه فاذا هو مما قلت التسمية فيه والكثير الغالب انس لأن أنس هي الجادة وهو الكثير في التسمية وأما أتش فتسمية نادرة وتسمية قليلة جدا فذكر من كان بهذه الصيغة وهو محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني وأحال بعد ذلك على أنس الذي يقول له الجادة الذي هو كثير التسمية وأتش وأنس متقالبتان الرسم واحد والفرق إنما هو بالنقط الفرق بالنقط تاء بدل النون وشين بدل السين فأتش اسم قلت التسمية فيه وأنس اسم كثرت التسمية فيه فأتش وأنس من قبيل المؤتلف والمختلف وقد ضبط ما كان قليلا وأحيل على ما التسمية فيه كثيرا أيوة. أثوب نجل عثبة والازهري أيوة. والد الحارث ثم ثم ذكر أثوب وأيوب أثوب وأيوب لفظان متق... متنازلان في الرسل إلا أن... إلا أن القليل الاستعمال أثوب بستاء المثلثة والكثير الاستعمال ايوب بالياء فلترى من يسمى اذوب وهو القليل ذكر من يسمى اذوب وهو قليل فلترى اذوب ابن بن عتبه اذوب بن عتبة هو اذوب بن الازهر ثم قال والد الحارث يعني الحارث بن اذوب الحارث ابن اذوب أثناني في الابناء وواحد في الاباء اثنان في الابناء من عتبه اثوب بن عتبه واثوب بن الازهر وواحد في الاباء وهو الحارث ابن اثوب اي ابوه هو الذي يسمى بهذا الاسم وما عدا ذلك فهو ايوب ما ذلك فهو أيوب إذن التسميه القليله او الذي غبطه بهذه التسمية التي قلت التسمية بها وهي أثوب وهي ثلاثه أشخاص يحال بعد ذلك على التسمية العامة التسمية الواسعة التي يقال عنها الجادة التي يقال عنها الجادة وهو أيوب وهو كثير أضبى عالية ومعشري ودينة حماد براء الكريم ثم ذكر أربعة أشخاص يلقبون بالبراء وغير هؤلاء الأربعة البراء البراء والبراء القاب هذه القاب وأما البراء فهي أسماء البراء أسماء والبراء القاب والبراء والبراء متفقة في الرسم متفقه متفقة في الرسم رسمها واحد وحروفها وحروف واحدة إلا أن الفرق فيها بالشكل براء وبراء براء وبراء البراء والبراء فالبراء فالبراء فالبر لقب أو نسبة إلى بري النشاب ونحو ذلك وأما البراء فهي أسماء فالبرة اطلاقها قليل والبرة اطلاقها كثير فذكر اربعه ابو من يكنى بابي العاليه ومن يكنى بابي معشر ومن يسمى اوزينه ومن يسمى حماد فهؤلاء اربعه اه اه اه اثنان في اثنان, اثنان اكنى واثنان أسماء أذين وحماد هذه أسماء وأبو عالية أبو العالية هو معشر هذه كناه هؤلاء الأربعة يلقبون بالبراء نسبة إلى بري النشاب وغيرها وما عدا ذلك فهو البراء البراء البراء ابن عازب والتسمية في ذلك كثيرة والتسمية الى ذلك كثيره ايوه اللي بعده الى بخاره نسبه البخاري ومن من الانصار فالنجاري ثم الى بخاره نسبه البخاري من ينسب الى بخاره لكونه سكنها او لكونه أو لكونه نزلها والا نكون من اهلها فانه يطلق على الشخص النسبه او ينسب الى البلد إذا, إذا اذا اذا جاء اليها وقد ذكر النووي اظنه بتذيب الاسم اللغات ان الشخص اذا جلس في بلد اربع سنوات وهو ليس من اهلها فانه ينسب اليها اذا نزل بلد اربع سنوات ولم يكن من اهلها فانه ينسب اليها وقد يتوسعون في ذلك فيذكرون فيذكرون النسبة لكونه مر بها ولو مجرد مرور ولو مجرد مرور ولهذا الخطيب البغدادي ألف تاريخ بغداد في من سكن بغداد أو من مر بها وكذلك بعض الكتب تسير على هذا المنوال من حيث أن الشخص ينسب إلى البلد لكونه مر بها فقط ولا مر بها غازيا كما ذكر في تاريخ أصبهان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ذكر أنه في من ينسب إلى أصبهان قالوا ذلك لأنه مرها غازيا مرها غازيا فالنسبه تكون إما لكون الإنسان ولد فيها ونشأ فيها او لكون الإنسان سكنها فترة من الزمان وقد يكون ايضا ينسب اليها او يجعل ممن ينسب اليها لكونه مر بها لكونه مر بها فقال الى بخارة نسبة البخاري يعني ينسب الى بخارة بالبخاري من اشتهر بهذا الامام البخاري امام المحدثين أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبة البخاري البخاري بلدا الجعفي ولاء وينسب اليها كثير لكن ليس من الصحابة والتابعين من ينسب إلى بخارة ليس هناك أحد من الصحابة والتابعين ينسبون إلى بخارى. والذي الذي ذكره السيوطي في البيت الثاني وقال إنه إجماع وليس في الأصحاب في الصحبي من ينسب الأول بالاجماعي يعني من ينسب إلى بخارى لأنه ذكر لفظين من قبيل المؤتلف المختلف وهما بخارى ونجاري بخارة ونجاري لأنها من حيث الرسم واحدة والفرق بينها إنما هو بالنقط والشكل وبخارى بالباء بالباء وبالخاء ونجاري بن نون والجين وتلك الراء مفتوحة وتلك الرأة مكسورة نسبة إلى بن النجار فهذان اللفظان من قبيل المؤتلف والمختلف من قبيل المؤتلف والمختلف يتفقان في الرسم ويختلفان في النطق تتفق في الرسم صورتهما وتختلف في النطق صيغتهما ف آ... يفرق بين بخارة وبين نجاري وكما ذكرت آنفا في التقريب بعض الأسماء من الأنصار يقال الأنصاري البخاري هكذا الأنصاري البخاري والمقصود للأنصاري النجاري يعني الأنصاري النسبة العامة والنجاري النسبة الخاصة يأتل تأثير فيقال البخاري بدل النجاري وإذا جاء الأنصاري البخاري فهذه علامة التصييف بين بين التصييف إلى إلى إلى بخاري من نج من نجاري لأن إذا قيل أنصاري النجاري فإذا جاء أنصاري البخاري معناه أن أن, إن البخاري مصحح عن النجاري معناه أنه مصحح عن... عن النجاري فاا فهذان ف... الأفوان مما يكثر تصييف فيهما أو بينهما وهذا موجود في التقرير كما ذكرت بكثرة في الطبعة المصرية كما مر بكثير من ذلك. وعليه رافع وفضل كبري خديج أهم من غيره دا وصغير. ثم ذكر النسبي بين خديج وحديج بين خديج وحديج خديج بالتكبير وبالخاء وحديج بالتصغير وبالحاء المهملة. فقال والد خدي... والد رافع ووالد الفضل وهو خديج بالخاء المعجمة وبالتكبير والد هذين الشخصين هو خديج بالخاء وبالتكبير وما عدا ذلك فإنه بالحائي وبالتصغير خديج مثل جد زهير بن معاويه من رجال كتب السته زهير بن معاويه بن حديج جاءت في نسخه التقريب خديج خديج بالخاء مصحفه جاءت مصحفه وهي حديج بالحاء وليست بالخاء فالذي هو بلفظ خديج بالخاء والد والد رافع والفضل واما ما عدا خديج يعني والده هذين الاثنين فهو بالالحاء المهملة وبالتصغير حديج حديج أيوة حراش ابن مالك كوالدي ربعي نهمله بغير زائده ثم ذكر الاشتباه والائتلاف والاختلاف بين حراش وخراش بين خراش وحراش فذكر ان اثنيني أطلق عليهما حراش بالحاء وهو مالك بن حراش وربعي بن حراش مالك بن حراش حراش ابن مالك, مالك وربعي بن حراش أحدهما أب والثاني, والثاني ابن حراش بن مالك هذا ابن وربعي بن حراش هذا أب فهذا بالحاء المهملة ما عد ذلك فهو خراش بالخاء المعجمة والفرق بينهما النقط أحد أحد منقوط بالخاء المعجمة والثاني بالحاء المهمله مهمل غير منقوط أيوة كل قريشي حزام وهو جم وما في الأنصار حرام من علم ثم ذكر حزام وحرام والفرق بينهما الزاي والراء الراء المهمله هو الزاي المنقوطة فقال إن كل قرشي أو كل من يأتي في قريش فهو حزام بالزاي وكل من يأتي في الأنصار فهو حرام بالراء وهذه وهذا الحصر إن ما هو بين الأنصار بين بين قريش والأنصار ولا يعني أنه أن غير قريش والأنصار لا يوجد فيهم حزام وحرام ليس الأمر كذلك بل المقصود هو الحصر في قريش والأنصار فكل ما جاء في قريش فهو حزام وليس فيهم من يقال حرام، وكل من جاء من الأنصار فهو حرام وليس فيهم من يسمى حزام لكن وجود هذين الاسمين في غير قريش والأنصار موجود، وإذا فالفالحصر في بين حزام وحرام وأن حزام يوجد في قريش ولا يوجد فيهم حرام والأنصار يوجد فيهم حرام ولا يوجد فيهم حزام هذا بين, بين قريش والأنصار أما ما عدا قريش والأنصار من القبائل العربية؟ فانه يوجد فيهم من يسمى حرام ويوجد من يسمى حزام لكن الحصر انما هو بين قريش والانصار فكل قريشي ياتي بهذه الصيغه فهو حزام وكل انصاري ياتي بهذه الصيغه فهو حرام ومن من يسمى حزام والد حكيم بن حزام الصحابي المشهور ومن من يسمى حرام والد جابر بن عبد الله جابر آه جابر آه جابر عبد جابر ابن عبد الله ابن حرام يقال له حرام يعني فالذي في الانصار يقال له حرام والذي في قريش يقال له حزام جابر ابن عبد الله ابن حرام جابر يقال له حرام لان والده صحابي استشهد يوم احد عبد الله بن حرام وحكيم بن حزام من قريش فاذا الحصر انما هو بين قريش والانصار وليس فيه نفي التسمية بهذا الاثنين في غير قريش والانصار ليس غير ثم ذكر الاشتباه والائتلاف والاختلاف بين حضير وخضير حضير بالحاء المهمله وخضير بالخاء المعجمه فقال ان والد وسيد ابن حضير الصحابي المشهور هو بالحاء المهمله فهو الذي اهمل ليس, غير ليس غيره يعني مهملا وانما الذي أهمله هو هذا الاسم الذي هو حضير والد أسيد بن حضير الصحابي المشهور من الأنصار رضي الله تعالى عنه أسيد بن حضير والده بالحاء المهملة غير هذا الاسم بالخاء المعجمة غير هذا الاسم هو بالخاء المعجمة فالفرق بين هذين الاسمين النقط بين الحاء والخاء فهو مما يأتلف في اللفظ صورته وتختلف في النطق صيغته عيسى ومسلم هما حناط عيسى ومسلم هما حناط خباط أو خياط يعني آه آه شخصان من الناس وهما مسلم والثاني من عيسى عيسى عيسى ومسلم عيسى ابن ابي عيسى ومسلم ابن ابي مسلم كل منهما نسب نسبا ثلاثه هي حناب وخباط وخياط فاي واحده منها جاءت مضافه الى واحد من هذين الاثنين فهي صواب لأنه, لانه ينسب هذه النسب الثلاثه ويوصف بهذه الأوصاف الثلاثه فلا يقال إن واحدة منها خطأ لو أضيف واحد منهما فإن النسبة صحيحة مسلم بن أبي مسلم الخياط أو الخباط أو الحناط أي واحده تأتي من هذه الألفاظ الثلاثة مضافه إلى هذا الرجل فهي نسبة صحيحة لأنه يقال لخباط ويقال خياط ويقال حناط وكذلك عيسى ابن ابي عيسى فانه ايضا يوصف بهذه الاوصاف الثلاث وينسب هذه النسب الثلاث فيقال حناط نسبة الى بيع الحنطة الى بيع الحنطة ويقال خباط بالنسبة ينسب الى بيع الخبط وهو علف تأكله الابل وهو يضرب الشجر فيخبط فيثاقط ورقه فيجمعونه ويعلفونه يعلفونه الدواب فيقال لمن يفعل ذلك خباط ويقال لمن يبيع ذلك خباط يبيع الخبط او يضرب الشجر فيتساقط ورقه فتعلفه الدواب وكذلك خياط نسبة الى الخياطة وكذلك خياط نسبة الى الخياطة اي انه هذا من الاثنان كل منهما ينسب إلى إلى هذه النسب الثلاث وكل منهما يوصف بهذه الأوصاف الثلاثة ولهذا جاء عن عن مسلم أنه, مسلم المسلم انه قال انا حنات وأنا خباط وأنا خياط كل هذه الأمور الثلاثة عالجتها يعني أنه ممن اشتغل بها فعلى هذا فهي ألفاظ متقاربة في الرسم والفرق بينها هو آه النقط آه النقط آه حناب خباط خياط قسمها واحد والفرق بينها بالنقط وهي نسب مختلفة وهذان الاثنان كل منهما نسب هذه النسب الثلاث فلا إشكال إلا أنه غلب على مسلم أنه حناط وغلب على عيسى بأنه خباط ولكن من حيث الإطلاق لا يقال أن, إن أي واحدة منهما لو جاءت أنها تصحيف أنها تصحيح بل هي صواب كل منهما صواب كل من الثلاث صواب فيما إذا نسب هذان الشخصان إلى هذه النسب أو وصف بهذه الاوصاف وعلى هذا فقد مر بنا حتى الآن من هذه الالفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف ما يزيد على عشرة على عشرة الفاظ هي من قبيل المؤتلف والمختلف وكما قلت هي ماشيه للترتيب وهنا عند عند الحاء الحاء والخاء